والصيغه الرابعه المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب اي فضربوا رقابهم فضرب الرقاب فالمصدر هنا ناب عن فعله قال بعد ذلك ومفهم الوجوب يدرى الشرع او الحجاه او المفيد الوضع اي ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الذي يفيد الوجوب في صيغه افعل هل هو الشرع او العقل او الوضع وقد سبق ان ذكرنا الادله من الشرع ومن اجماع الصحابه رضي الله عنهم واما العقل فقال الشارح هنا وحجة من قال إنه العقل هي أن ما تفيده اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب لأن حمله على النب يصير المعنى افعل إن شئت والقائل إنه من اللغة يقول إن أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف أمر سيده للعقاب ولو لم يكن لفظ افعل للوجوب لم استحق عبده العقاب أو اللوم. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي اختلف العلماء رحمه الله تعالى في صيغة افعل هل هي للفور أو للتراخي معنى إذا ورد الأمر فهل يجب امتثاله على الفور فورا وتجب المبادره الى فعل المامور به بحسب الامكان او ان افعل للتراخي وانه لا يجب على الانسان ان يبادر الى الفعل اذا طلب منه الفعل يقول كون الامر للفور هو اصل المذهب أي مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وكثير من العلماء لكن افعل أي الأمر إذا ورد مقيدا بقيد بقيد التأخير فإنه لا يفيد الفور وإنما ينبغي فعله بحسب قيده على القول الصحيح أو باتفاق العلماء فإذا قيل لك ثم غدا أو ثم بعد غد فإن هذا الأمر قد قيد بظرف زماني معين فينبغي الاتيان به في زمانه المحدد له بحسب قيده <تصفيق> وبعض العلماء كما سياتي ذكر ذلك يقولون ان صيغة افعل لا تفيد فورا ولا تراخيا وانما ذلك يرجع الى القرائن والاحوال وان صيغة افعل من حيث هي هي لمطلق الطلب ولا تفيد فورا ولا تراخيا وكثير من العلماء يقولون إن صيغه إفعل تفيد الفور إلا إذا قيدت بقيد وحجه اي دليل القائلين بأن إفعل الفور قالوا انه له هو الاحتيار واحتجوا بقوله تعالى ما منعك لا تسجد إذ أمرتك فلولا الفور لكان من حجة إبليس عليه لعنة الله أن يقول أمرتني ولم توجب علي الفور فلا عتاب علي وقالوا إنه ليس للفور أي بعض العلماء وهذا القول ينسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه وإلى أصحابه قال بعد ذلك الناظم رحمه الله وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص او ذاك بنفس الاول اذا ترك المأمور الفورا فهل يجب عليه البدل بنفس النص او بنص جديد والبدل المقصود به هنا العزل على الفعل فاذا امرت بالفعل ولم تأتي به ترثت الاتيان به فورا فيلزمك البدل يجب عليك بدله وبدله المقصود به العزم على أدائه في الوقت المحدد له وبعض العلماء يقولون إن البدل يلزم بنفس النص وبعضهم قالوا إن البدل لا يلزم بنفس النص وجعل العزم على الفعل بدلا فيه نظر فإن, الفع فإن العزم على الفعل ليس ببدل على القول الصحيح وإنما هو شرط في جواز تأخير الفعل شرط في جواز تأخير الفعل فقط قال بعد ذلك وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادل حصول الأربي أهل المغرب من وكثير من العلماء أيضا تبعهم في ذلك فقالوا إن الأمر للتأخير كما ذكر الناظم وقال بالتأخير والتأخير التراخي وهذا هو مذهب الشافعية أيضا كما سبق أن ذكرنا وهؤلاء القائلون بجواز بالتأخير بالتراخي اختلفوا هل يجوز التأخير إلى غير غاية على الإطلاق بأن تؤخر وتراخي في الفعل لكن إلى غير غاية على الإطلاق أو إلى غير غاية بشرط السلامة لا تحدد غاية معينة تفعل فيها هذا الفعل، لكن بشرط أن يغلب على ظنك السلامة والاتيان به. أما إذا لم يغلب على ظنك السلامة، فلا يجوز لك التأخير إلى غير غاية. ومثاله من كان مريضا، فإن المريضة يغلب على ظنه أو يحتمل أن يفارق الحياة وأن لا يتمكن من أداء ما أمر به. وكذلك. يقاس عليه من كان في القتال ومن خرج للغزو ومن خرج مسافرا في غير مأمن إلى غير ذلك وفي التبادل حصول حصول الأرض أي حصول المقصود فلا خلاف أن المأمور إذا بادر إلى فعل ما أمر به بأنه يكون قد حصل الأرض وحصل المطلوب وحقق الذي طلب منه وأنه قد برئت ذمته وسلم من الإثن وسلم من العقاب فهذا أمر متفقون عليه ولم يخالف ذلك إلا شذاذ والقول الصحيح أنه أن التبادر يبرئ ذمة الإنسان وهو الأحوط وهو القول الصحيح قال بعد ذلك والأرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل إنه مشترك الناظم هنا رحمه الله يرجح أن كما سبق أن ذكرنا أن فعل الأمر للقدر المشترك فيه القدر المشترك والقدر المشترك هو طلب الماهية أي طلب حصول الشيء من غير تعرض لفور لوقت من فور أو تراخ فهو لمطلق الماهية لمطلق الطلب طلب الماهية من دون التعرض للفور أو التراخ والفور والتراخي يبقى على حسب القرائن وعلى حسب السياق. ويفهم من أدلة أخرى وبعض العلماء قالوا إن فعل الأمر مشترك مصر مشترك بين الفور والتراخي فأحيانا يستعمل في هذا المعنى وأحيانا يستعمل في هذا المعنى الفرق بين القولين واضح أحيانا هؤلاء قالوا مطلق او للقدر المشترك وهو طلب ماهيه والاخر قالوا انه مشترك بين الفور والصراخ وقيل للفور او العزم اي بعض العلماء قالوا هو للفور وبعضهم قالوا للعزم اي ليس للفور لكن للعزم على الفعل فلا بد من المبادره الى فعل الشيء او لا بد على الاقل من العزم على فعل الشيء اذا لم تفعله فورا فيجب عليك ان تعزم على فعله وبعد ذلك يقول الناظم وان قل بتكرار فوفق قد زك اي على القول بان الامر يقتضي التكرار وهذا كلام سياتي شرحه بعد قليل فهم فيكون الاتفاق على كونه للفور إذا قلنا بأن افعل هي للتكرار فلا بد من تكرار الفعل فاذا قلت لك افعل كذا اسقني ماء فلا بد ان تسقي تسقيني ماء ثم بعد ذلك تسقيني ماء وتسقيني وهكذا فهي للتكرار الا بدليل يمنع التكرار فعلى القول بأن الأمر للتكرار فهو للفور باتفاق أي القائلون بأن الأمر للتكرار قالوا بأن الأمر للفور لأنه يلزم من التكرار الفور يلزم من التكرار الفور وهذا معنى قوله وإن قل بتكرار فوفق قد ذكر وكونه للفور أو العزم هو قول القاضي أبي بكر الباقي اللامي من المالكية وأيضا الإمام الباجي من المالكية بسم الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي قال الناظم رحمه الله تعالى وهل مرة او اطلاق جلاء او التكرر اختلاف من خلا اي ان فعل الامر هل هو موضوع للدلاله على المره الواحده او هو موضوع للدلاله على مطلق الفعل من غير تقييد بمره او تكرار أو هو موضوع للتكرار فيقول هنا إن مذهب الأكثرين هو أن فعل الأمر موضوع للدلاله على المرة الواحدة وهو مذهب كثير من الحنفية والشافعية ودليلهم أن المرة هي القدر المتيقن فلا بد أن يدل عليها وأن يكون موضوعا لها. وآخرون قالوا إن فعل الأمر موضوع لمطلق الماهية، لا لتكرار ولا لمرة. ولكن المرة ضرورية. قوله لا بد أن يحدث مرة من المكلف شيء ضروري. والمأمور لا يكون ممتثلا إلا إذا أتى بهذه المرة، فالمرة هي ضرورية لا توجد ماهية الفعل إلا بها، وإن كان فعل الأمر لم يوضع للدلالة عليها، وهذا القول رجحه المحققون، ولذلك قال صل عليه عنه في منظومته: ولا لفور ولا تكرار. إلى آخر ما قال كما رجح المحققون من الأبرار أو من الأخيار ودليل القول بأنه موضوع لمطلق الماهية لا لتكرار ولا لمرة أن الأمر ورد في الشرع للتكرار كما في صلوات الخمس وورد أيضا للمرة كما في الحج والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها واجبة مرة في العمر إذا اعتبرنا الإطلاق والأصل عدم المجاز والاشتراك أي الأصل أن فعل الأمر ليس مشتركا وأيضا ليس مجازا أي ليس مستعملا في غير ما أوضع له فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو انه يدل على مطلق الماهية من غير تقييد بتكرار ولا مرة وبعض العلماء يقولون ان فعل الامر يفيد التكرار وهذا هو معنى قول النظم او التكروري أو التكرر ودليل هؤلاء القائلين بالتكرار قالوا بأن فعل الأمر لو لم يكن موضوعا للدلالة على التكرار لما ورد عليه النسخ إذا فعل الأمر وامتثل المأمور وانقض الفعل لم يرد على هذا الفعل نسخ ونحن قد رأينا أنه قد ورد على أفعال كثيرة في الشرع مصح فدل على أن الأوامر الأصل فيها للتكرار أو التكرر إذا ما ألقا بشرط أو بصفة تحققا بمعنى أن التكرر على ما يقوله بعض العلماء متى يكون ومتى يكون فعل الأمر موضوعا للدلالة عليه إذا كان هذا الفعل معلقا بشرط أو بصفة أما كونه معلقا بشرط فمثل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا فكلما حصلت الجنابه لزم المسلم أن يتطهر ومثال تعليقه بالصفة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فدل على أن القطع يحصل أو يجب كلما حصل الوصف وهو السرقه وأما إذا لم يكن الفعل فعل الأمر معلقا بشرط أو بصفة فلا يدل على تكرار وكونه إذا كان معلقا بشرط أو بصفة يدل على تكرار أظن أن هذا الأمر والله أعلم لا يخالف فيه أحد وإنما محل كلامنا في فعل الأمر الذي لم يقيد لا بشرط ولا بصفة فإذا قيد بشرط أو صفة خرجنا من محل الخلاف وذكر بعض الاصوليين أن محل الخلاف فيما إذا كان الشرط أو الصفة كل منهما غير علة أما إذا كان علتين كالآيات المذكورة فلا خلاف في إفادته التكرار لا خلاف في ذلك ومما ينبني على هذه المسألة على مسألة اختلاف العلماء في فعل الأمر هل هو موضوع للدلالة على التكرار او على المرة او على مطلق الماهية اما ينبني على ذلك تعدد السبب مع اتحاد المسبب هل يتعدد بتعدد السبب او لا وان تعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب كما قال ميارة في نظنه فاذا تعدد السبب وكان المسبب الأمر المنبني على السبب واحدا هل يتكرر بتكرر سببه أو يكفي له مسبب واحد مثاله إذا سمعت المؤذن يؤذن فلزمك أن تعيد معه الأذان فإذا أذن آخر فهل يلزمك أن تعيد معه الأذان أيضا وإذا أذن ثالث ورابع وهكذا فعلى القول بأن فعل الأمر لا يدل للتكرار وإنما هو للمرة يكفي أن تعيد مع مؤذن واحد بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. لأنه في زمن معين يجيل ما عليه من نفع بني أي الأمر إذا ورد أمر بفعل في وقت معين في زمن معين وتأخر المكلف فقصر ولم يؤد ما أمر به في وقته المعين فهل يلزمه قضاؤه بنفس الأمر الأول؟ أو يحتاج إلى دليل آخر. مذهب الأكثرين من العلماء أنه يحتاج إلى دليل آخر، وأن الأمر بشيء مؤقتا لا يستلزم القضاء له إذا لم يفعل في وقته المؤقت له. لماذا؟ لما يقولون لأن المصلحة. أو لأن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة في ذلك الوقت إذا أمرك الشارع بأمر في وقت معين فذلك لمصلحة ذلك الوقت المخصص بالفعل وإذا خرج الوقت ذهبت المصلحة التي خصص من أجبها الشارع هذا الوقت لهذا الفعل وهذا هو معنى قول الناظم لأن الأمر يفعل في زمن معين يكون لما بني عليه من نفع للعباد على حل البيت أي مصلحة بل هو بالأمر الجديد جاء إشارة إلى أن القضاء قضاء الفعل الذي فات وقته جاء بأمر جديد يحتاج إلى أمر جديد يدل على مساواه الوقت الثاني للوقت الأول في المصلحة وليس بالأمر الأول ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذاك فإن الله تعالى يقول واقم الصلاة لذكري فهذا يدل على أن الساهي أو الناسية أو الغافل إذا تذكر الصلاة بعد خروج وقتها لازمه قضاؤها لكن هذا القضاء لازم بأمر جديد دل على أن وقت التذكر وقت لتلك الصلاة وأن المصلحة التي كانت في الوقت الأول بالنسبة لهذا الساهي هي موجودة أيضا في هذا الوقت الثاني الذي سيؤدي فيه هذا الساهي أو الناس ما كلف أو ما أمر به والعلماء أكثر العلماء قاسوا على المنسية والمطول عنها والتي ميم عنها المتروكة عمدا بالأولى لأنه إذا وجب القضاء مع العذر فمع عدمه أولى وخالف بعض العلماء فقالوا من ترك صلاة عمدا وأخرجها عن وقتها عمدا لم يجد له قضاؤها ولو قضاها ألف مرة لم تقع صلاة له عقوبة له وخالف في هذه المسألة الذي ذكره الناظم بقوله وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب لكل هنا اللام بمعنى على أي على كل جزء حكمه ينسحب الإمام أبو بكر الرازي والشيخ أبو اسحاق الشيرازي كما ينسب إليه خالف في هذه المسألة فقالوا إن الأمر بالقضاء إن الأمر الأول يستلزم القضاء لماذا؟ قالوا لأن الأمر الأول الذي هو أمر بفعل في وقت محدد هذا أمر مركب أمر مركب من الفعل وأمر مركب من الزمن فإذا ضيع المكلف الزمن بقي مطلوبا منه الاتيان بالفعل والأمر بالمركب أمر بجميع أجزائه الأمر بالمركب أمر بجميع أجزائه كما يقولون فإذا قال الشارع مثلا ثم يوم الخميس فمقتضاه الزام الصوم أولا وكونه في يوم الخميس فإذا عجز عن الثاني لثواته بقي اقتضاء الصوم فهذه المسألة مسألة هل الأمر الأول يستلزم القضاء أو لا يستلزم القضاء تنازعها أمران تجاذبها أصلان معروفان عند أهل العلم الأول الأمر بالمركب أمر باجزائه وإلى هذا نظر بعض ألمة الحنفية رحمهم الله ومن وافقهم والأصل الثاني المو... الذي ينازع هذه المسألة وهو أن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت وإليه نظر الجمهور وهكذا كل مسألة تجاذبها أصلا يجري فيها الخلاف المذكور على بعد ذلك وليس من أمر بالأمر أمر بثالث إلا كما في ابن عمر يعني أن من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء ما لا يسمى الآمر الأول لا يسمى الأول آمرا للثالث مفهوم فكمن أمر زيدا أن يصيح على دابته فلا يكون الأول امرا للدابة مفهوم؟ فإنه لا يصدق عليه أنه أمر للدابة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع أو مروهم بالصلاة لسبع وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر فهذا الأمر أمر للأولياء وليس أمر للصبيان. وأمر للأولياء وليس أمرا للصبيان. ومحل هذا الخلاف أن من أمر بالأمر أمر ليس، وأن من أمر بأمر أن من أمر شخصا بأن يأمر شخصا آخر ليس أمر له. محل هذا الخلاف ما لم ينص الأمر على ذلك. على أنه آمر للثالث وايضا ما لم تكن قرينه على أن الثانية مبلغ عن الأول فإذا نص الأول على أنه آمر للثالث أو قامت قرينه على أن الثانية مبلغ عن الأول كان الأول امرا للثالث اجماعا كما في قصة عبد الله بن عمر التي أشار إليها الناظم بقوله إلا كما في ابن عمر، ففي الصحيحين أن ابن عمر طلق زوجه وهي حائر، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها، ففي هذا الحديث قرية تدل على أن عمر مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القرية. أنه ورد في بعض الروايات أن النبي في بعض الروايات أنه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، وأيضا لا شك أن عمر مبلغ عن رسول الله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو آية، لذلك قال الإمام القرافي في شرح التنقيح. علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ ومتى كان على سبيل التبليغ صار ثالث مأمورا إجماعا بعد ذلك قال الناظم والأمر للصبيان ندبه نني أي الأمر للصبيان إذا توجه للصبيان فهو على سبيل النبي وليس على سبيل الوجوب وقد سبق أن عرفنا هل الصبيان مكلفون أم ليسوا مكلفين أم هم مكلفون لغير الواجب ومحرم وهنا يقول إن الأوامر التي وردت للصبيان بالمندوبات ليس دليلها منسوبا لحديث مروهم بالصلاة فحديث مروهم بالصلاة مر أولادكم بالصلاة وهم أمناء الصبح ليس دليلا على توجه الأوامر للصبيان وإنما دليل توجه الأوامر للصبيان هو حديث المرأة الخفعمية التي رفعت ابن الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر ونسبتها إلى خفعم إلى كونها خفعمية لعله غلط من الماضي تبع فيه غيره من المؤلفين كما أشار إلى ذلك بعض المحققين وأن المرأة لم تنسب إلى خسعم وإنما المرأة الخسعمية هي التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن فريضة الله على إباده في الحج ادركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي او فهل يقضى عنه او فهل يقضي عنه ان احج عنه قال نعم هذه المرأة الخطعمية اما المرأة التي رفعت صبيها فنسبتها الى خطعم غلط قال بعد ذلك تعليق امرنا بالاختيار جوازه روية باستظهار اي تعليق الامر باختيار المأمور اختلف فيه العلماء والقول الصحيح الصواب أنه يجوب ولا مانع في تعليق الأمر باختيار المكلف كان أقول لك افعل كذا إن شئت وغاية ما في الأمر أن التخيير يكون قريلة على أن هذا الطلب ليس للوجوب وإنما هو للنذي مفهوم؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري بالحديث عبد الله بن مغسل المزمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب أو قبل صلاه المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة ولا خلاف في هذا الأمر خالف في ذلك بعض العلماء وخلافهم لا يعتبر قال بعد ذلك وآمر بلفظة فعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل أي إذا كان الامر إذا أمر الآمر بلفظ يتناول ويتناول غيره اختلفوا فيه هل يدخل فيه الآمر أي هل يدخل الآمر في قصده لتناول الصيغه له وهو قول الأكثرين وهو القول المصحح أو لا يدخل في قصده قالوا الذين قالوا لا يدخل في قصدي قالوا يبعد أن يريد الامر نفسه ومثاله قول السيد لعبده من دخل الدار فأكرمه فدخل السيد الدار ومحل الخلاف حتى نعرف محل الخلاف ومكان الخلاف أن الخلاف عندما لا توجد قريلة تدل على كون على كون المتكلم لا يدخل في خطاب نفسه. اما اذا قامت قريلة تدل على انه لا يدخل في خطابه او في امره ولا يقصد ذلك فهو لا يدخل باتفاق وقد تقوم قريلة على عدم الدخول كقول السيد لعبده تصدق على من دخل داري فدخل, دارا فدخل الدار السيد لأن الإنسان لا يملك ماله هذه هي القرينة تصدق على من دخل داري وفي الحقيقة ايراد هذه المسألة في هذا المكان فيه نظر فالأنسب أن تدخل هذه المسألة في باب العموم وهناك يأتي الفاظ العموم المخاطب هل يدخل تحت خطاب نفسه واختلف هل يدخل المخاطب تحت خطاب نفسه والواجب دخوله كما سيأتي ذكر ذلك هناك ولست أدري ما الداعي إلى ذكرها في هذا المكان بعد ذلك قال امد إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء الأوامر الشرعية على ضربين الضرب الأول لا تتحقق مصلحته إلا بفعل من أمر به, إلا بفعل من أمر به نفسه أما إذا فعله غيره عنه لم تتحقق المصلحة التي شرع من أجلها الحكم. والضرب الثاني ضرب من الأوامر تتحقق بنيابة غير المأمور فيها فإذا قام غيره بفعلها نيابة عنه تحققت المصلحة فمن الأول الصلوات الخمس والصيام إلى غير ذلك ومن الثاني الصدقات الواجبة فإن الإنسان إذا أناب غيره في إخراج زكاته أو في توزيع زكاته فإلا ذلك يحقق المصلحة التي شرع من اجلها الحكم لذلك قال كسد خلة للفقراء أي المحتاجين <تصفيق> قال فالأصل عدم الصحة اي عدم صحة النيابة إلا بدليل إلا بدليل ومنما لا يقبل النيابة عند العلماء اتفاقا النية فإن النية لا فإن النية لا نيابة فيها توقف هنا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 في هذين البيتين يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على مسألة الأمر النفسي كما يسميه علماء الكلام الأمر النفسي وهو قوله ذو هل هو نهي عن ضده هل هو نفس النهي عن ضد ما أمر به أو هو يستلزم ترك ضد ما أمر به وهذا هو الذي تكلم عليه الناظم بقوله والأمر ذو النفس بما تعين هذا على اعتبار أن الكلام كلام نفسي كما يدعي علماء الكلام وعلماء المنطق والفلسفة وأما علماء السلف وأتباع السلف فهم لا يرون أن الكلام كلام نفسي وأن حديث النفس أو ما يدور في النفس وما يختلج في الذهن لا يسمى كلاما وعلى قول السلف وأتباع السلف الأمر لا يكون نهيا عن ضده لأن للأمر اللفظي صيغة افعل وللأمر وللنهي اللفظي صيغة لا تفعل ولكل منهما صيغة وعباره فلا يكون هناك إشكال أو لا يكون هناك اختلاف أما على قول هؤلاء على أن الكلام كلام نفسي فهم قد اختلفوا إذا ورد أمر بشيء معين وبشرط أن يكون هذا الشيء الأمر وقته مضيق أن يكون وقته مضيقا هل يستلزم عقلا النهي عن الموجود من أفداده وإليه ذهب أكثر أصحاب مالك كما يقول الشارح وصار إليه القاضي أبو بكر الباقلاني وغيرهم وبعض العلماء يقولون هو عينه هو عين النهي عن ضده فهذا خلاف هل يستلزمه أو هو نفسه نهيا عن الموجود من أضداد أو هو نفس النهي عن اندادي وذلك الأمر بالقعود هل هو نهي عن الجلوس هل هو نهي عن الوقوف عن القيام وكذلك الأمر بالحركة هل هو نهي عن السكون أو فيستلزم النهي عن السكون وهذا الخلاف خلاف منبن طبعا كما قلنا على مسألة عقائدية وهي هل الامر هل الكلام كلام نفسي ونحن نرى ونعتقد أن الكلام ليس كلاما نفسيا ولذلك فإن الكلام اللفظي ليس عين النهي قطعا لأن للأمر صيغة وللنهي صيغة وكلاهما أمران مختلفان قال بعد ذلك وبتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا بعض العلماء فرق بين أن يكون الأمر للوجوب وبين أن يكون الأمر للنب فقال إن الأمر أمر الوجوب هو نهي أو يتضمن النهي عن ضده بخلاف أمر النب فإنه لا عينه ولا يتضمنه قال لأن الضد فيه لا يخرجه عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على السرق وبعض العلماء يقول لا يدل مطلقا أي قالوا إن الأمر النفسي لا يدل مطلقا فليس هو عين النهي ولا يتضمن النهي عن ضده مطلقا فواء أكان هذا الأمر أمر وجوب أم أمر ندب قالوا لأن جهة الأمر غير جهة النهي فجهة الأمر تختلف عن جهة النهي إلى غير ذلك من خلافاتهم في هذه المسألة العقلية التي لا نحتاج إليها كثيرا قالوا ينبني على هذا الخلاف مساله فقهيه وهي قوله ففاعل في كالصلاه ضد كفرقه على الخلاف يبدى إلا إذا النص الفساد ابدى مثل الكلام في الصلاه عمدا فالذي ينبني على هذه المسألة أن المكلف إذا جاء حال العباده إذا جاء بامر يخالف أو يضاد هذه العبادة هل يفسدها فعلى القول بأن الأمر بشيء نهي عن ضده يفسدها إذا كان النهي يقتضي الفساد وإذا قلنا بأن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده فهو لا يفسدها وهذا هو القول الصحيح والقول القوي والقول الذي لا ينبغي العدول عنه مثال ذلك من كان يصلي فنظر إلى عورة إمامه أو صلى وفي الصلاه سرق مد يده في صلاته لجيب من جاوره فسرق وهو يصلي فعلى القول الأول يفسدها وصلاته باطلة وعلى القول الثاني صلاته ليست باطلة وإذنما له أجر صلاته وعليه عقاب سيئته أو معصيته فهن يا شباب قال الخلاف هنا في مسألة أو محل الخلاف هنا إذا لم يرد نص يبين أن هذا الشيء يفسد الصلاة أما إذا ورد نص يبين أن هذا الشيء يفسد الصلاة فلا خلاف بين العلماء أن ذلك يفسد تلك العبادة ومثال ذلك الكلام فإن الكلام لا يصلح في الصلاة كما ورد في الحديث فهمنا يا شباب ومن تكلم في صلاته فشدت صلاته باتفاق العلماء إن كان الكلام عمدا وإلى غير ذلك من الأمثلة كالصلاه بالحرير والصلاة في الارض المغصوبة والصلاة بالذهب ونحو ذلك فهمنا يا شباب قال بعد ذلك والنهي فيه غابر الخلاف او انه امر على اتلاف وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي منتصر الخلاف الاول كان في الامر في الأمر النفسي كما يقولون والنهي النفسي هل يجري فيه نفس الخلاف السابق فهو يتضمن النهي يتضمن الأمر بضد المنهي عنه أو يستلزم الأمر بضد المنهي عنه أو هو لا يتضمنه وليس عينه قال والنهي فيه غابر الخلاف وهناك قول آخر وهو كما ذكره الناظم بقوله أو أنه أمر على اتلافه يعني أن النهي النفسي كما يقولون يزيد على الأمر